ما له من دافع يوم تمور السماء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 أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُم رَبُّهُمْ عَذَابَ الجحيم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 قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه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 أسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله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 لفضيله الدكتور النجوم